وأنهار من خمر اللذة للشاربين وأنهار من عسل مصفو ولهم فيها من كل الثمرات وما غفرت من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقمان حميمان فقد طع أمعائهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا هم كفار فليغفر الله لهم فلا تهنو وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم وليتَرَكُم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمن وتتقو يأتكم أجركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيُحفيكم تبخلوا ويخرج أضجانكم